اتهت الدروب نفني هم من طوال بني طعنات بين بني غصت ابتسم روم الجروح دمع من ساله كواني وتجي للي مقدر محدتي حاسبي كفاني هو صحيح اني مريضة والمرض دمر كياني بس صبري ما يتغير وعرف ان ربي ابتلاني لت تتمحص دلوبي وبالجنان رفع مكان وفرج مهما يتأخر بفر يطوي لي زمان لت تتمحص دلوبي وبالجنان رفع ثوان بكره بتعفى وبدفن قصتي وكثواني قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكه ملامح